بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله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 اذ قالوا لقومهم انا براء منكم وبما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنْ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ فآتُهُ أَفَق وَلا جُنَا حليكُ أَن تَكحهُ إ آتَيتهُ أجرهُ وَلا تُمسِك بغصَمِ الكَوافِرِ وَسألُ مَا أَفَقُُم وَسأل مَا أَفَق ذلكَك حكمم الله يَحكم بَك والله عليهليم حَكيم.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 قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور